وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغو من فضله ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبيانات فانتقمنا من الذين أجرموا